المحبة الطبيعية للكافر هي المحبة الجائزة طبعا ويلا ل Blazeكور في قولها جلعلا إنك لا تهدي من أحببت على أحد القولين في معنى الآية فقيل إنك ذات من أحببت أي أحببت هدايته هذا القول الأول في معنى الآية وقيل لك لا تهدي من أحببت أي المحبة الطبيعية وهي محبة القرامة وأذي محبة الطبيعية جائزة فننسان حين أولئ الله يتزوج تزوج يهودية وتزوج نصرية وهم أهل الكتاب لأنها من الطبيعي أن تكون له محبة وهي المذكورة في قول الله جل العرش جعل بينكم مودة ورحمة هي المودة الطبيعية المودة الطبيعية ولسان له قد كله هو ابن خارج عن شريعة الإسلام أو هو له أب ليس بمسلم أصلا فإنه يحبه وهذا المحبة محبة طبيعية محبة طبيعية أما المحبة الدينية أو المحبة لو لم تكن لدينه لم حبت ولا ونصرة هذا محرم في الإسلام في أي حال من الأحوال محرم في الإسلام في أي حال من الأحوال فإن الإنسان لا يحب الكفار لا لدينه ولا يناصرهم على شيء ولو لم يكن محبهم ولذلك النبي صلى الله قطع الصلة بين المسلمين وبين الكافرين يأذن الله كثيرا كقول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام السلام كحديث السلام الصحيح لا يرت المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولذلك من نواقض الإسلام أن يعين الرجل الكفار على المسلمين ولا يشترط في هذا أن تكون هذا بدافع المحبة لدينهم لأنه لو أحب دينهم كفر ولا تريد في المسجد لا يحتاج إلى ولا معنى لهذا وذلك التقييد الكفرة المعين للكفار تقييد المعين للكفار على المسلمين بالمحبة هذا قال قول المرجعة. ليس قول أهل السنة والجماعة ولم يقول واحد من أهل السنة والجماعة إنما قال المرجع ومن تأثر بهم من المتأخرين وهذا لا معنى له هذا لا معنى فإن الكفار القاتلين المسلمين لإبادة دينهم وإبادة طعاق أيدهم وإحلال الشرك محل التوحيد وحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإلهية وأنت تناصرهم على هذا المبدأ أنت تناصرهم والأساس الكفار يقاتلون الكفار الصليبين حين قاتل في أفغانستان ماذا يريدون أحلوا الشركة الآن محل التوحيد وحل قوان وضعية محل الشريعة الإلهية فمن نصم على هذا خارج عن شريعة الإسلام ولا يعدر بشيء أصلا هذا هذا ما يقدر شيء ولا تمسأل عدد أصلا لأن هذا آت بناقص صريح ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام سواء أحب كفار أو ما أحب كفار ما علينا من قلبه الله جل على علق الأحكام بالأعمال الأحكام مرتبطة بالأعمال والإيمان عند لسنة قول وعمل واعتقال إذا انتفى القول انت صار كافي انتفى الاختقال صار كافي إذا انتفى الفعل صار كافي لماذا نفرق بين هذا وهذا فأهم شيء يكون الفعل مما يناقض أصل الإيمان الفعل يكون يناقض أصل الإيمان على هذا فلا تربط المحبة أو لا تربط المحبة في معونة أو محبة الدين في معونتك الكفار على المسي لأن هذا العمل يناقلا سليمان والحكم مربوط بالعمل وذا قال الله جل على لا إلى أن تأخذوا عدو وعدوكم أولياء يعني أنصارا وعوانا هذا المعنى لا يا أنصارا وعوانا ولم يقل حبة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما نزلن متخذوهم أولياء ما قال متخذو محببة المتخذوهم أولياء والله قد بشر منافقين بأن لهم عذابا لئما الذين تأخذوا الكافرين أولياء من دونه ما قال أحبابه من قال أولياء من دونه والله جل علَق لا تقدر ممنونا كافرين أولياء من دون من ونفعل ذلك فليس من الله في شيء ونفعل ذلك فليس من الله في شيء قال نصح الآيات أن من ظهرت فرعون ليس من الله في شيء ومن لا لكم من من الله في شيء فما هو هذا بمسلم وفي احد القولين في معنى قول الله جل علَق فما لكم في المنافقين فياتين والله واركسهم بما كسبوا ناذي الائية نبات في قوم كانوا واقفين في صفوف الكفار لقتال المسلمين فاختار فيهم الصحابة هل يقتلون هؤلاء لأنهم يشهدون لا إله الله ونام حمد رسول الله أم يتركونهم وشانهم فعنزل الله جل الله أنا لهذا الاختلاف. هذا الاختلاف ما له معنى لكم فما, فما لكم في المنافقين فما تختلفون في أولى المنافقين وهن المثلال يختلف فيه هل فما لكم في المنافقين والله واركسهم بما كذبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله هذه مساء معلوم وضرم دل الإسلام طائفة من الناس لا ينلبسون وصرقوا مذهب الإرجاء تحت مسمى النصف تحت غضاء النصف ومطام مذهب على البدع والضلاء تحت مسمى الوحدة ونحو ذات. الوحدة تكون على لا إله إلا الله رح. ووحدة على غير الله الله لا معنى لها وتجميع الناس على بدع وضللات وانحرفات وشركيات وعقائد ووثريات هذه لا تنفع الناس تأحدون على لا إله إلا الله وتأحدون على الكتاب وعلى آآ آآ السنة وكل دين يقوم على مولاك الكفار لا معنى له النبي صلى الله عليه وسلم خالف القريب والبعيد عاد أقرب الناس إليه ولذلك ليجل قطع الصلة بين الإسلام وبين الكفر أنزل الله قرآن حتى لا يكون في قيمة سهواذة لأقاربهم ومن من الناس الآن قد يطيق مثل مطاقة النبي صلى الله عليه وسلم يجل الله قرآن في عمه يقرأه إلى يوم القيامة يقرأ إلى يوم القيامة النبي يقرأ ذلك في الصلاة تبت يد أبي لهب وتبه عمه وهو عمه أخ والده أخوه تبدأ أبي لأبي لا وتب وقال الله وامرأته حماس الحطب هذه منه امرأته هذه أخت بي سفيان عمت معاوية يقرأها الصحابة ولا يبالون لأن هذا دين عقيدة هذا دين عقيدة لا تنازعها الدين عقيدة حتى ولكن أقرب الناس إليه لا تجد قوما يؤمنون بالله وليون آخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عجل أولئك كتب الله كتب الله في هؤلاء قلوبهم الإيمان فهؤيدهم بروح من هؤلاء اللي كتب الله في قلوبهم الإيمان هم الذين لا يجدون في قلوبهم مودة للذين كبروا يقومون بما أوجب الله عليهم من الكتاب ومن السنة وهذا لا يمنع إذا كان لسان قريب أن يصل في مال لأنه كان له قريب أن يصل كما قال صلى الله عليه وسلم إلا آلا فلان فإن لهم رحمة سأبلها بذنب لالها فهذه أمور دنيا ويلا مانع وإحنا قد قالت أسمى يا رسول الله وإبنة أبيوت الصديق إن أمي قد راغبت لأنها ليست اخت عائشة شقيقة عائشة أمه أمه رومان وهذه أمه كانت مشركة أسمى قد يرس إن أمي قد راغبت وأظنها راغبة يعني راغبة في صلة إليه في الإسلام فقال لا صلة قال صليها هذا لا أمه لا نهاكم الله عن الذين لم في الدين ولم يخرجوكم من دين أن تبروهم وتقصتوا إلا إن الله يحب المقصدين أما مولاه كبدن بالسلام تصدير في المجالس ومناصرتهم ومعونتهم والضحك معهم ومجالاتهم الذاب والإياب وعدم التفق معه وتسمي يا أخي أو أن هؤلاء أصدقاء أو هؤلاء أحبابنا هذا ضلال عظيم أما الآن التلبيس العظيم الطامة الكبرى أن بعض الناس يعتقد أن اليهود والنصارى إذا كانوا مؤمنين بالله ولن يكونوا ظالمين للمسلمين أنهم قد يكونوا من الناجين يوم القيامة وهذا من أعظم الأشياء المناقضة لأصل الدين الله جل وعلى قدنا الله لعان الكافرين وعد لهم سعي صنع صح كلمة ظالمة غير كلمة ظالمة هي كفره ليس هو ظلمة لأن المسلم يظلم لا يكفر وهو مسلم لا يكفر فكان العل بين عدا بينه وبين الكفر ليست هي ظلمهم هي كفرهم ومو وعدم إيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعند صلى الله عليه وسلم قد أمرت ونقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلى الله وعندny رسول الله يقول الله إن الله على الكافرين إن الله لعن الكافر لهم سعيره خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا فالله يقول لا يجدون وليا ولا نصير لم يكن أي من الله كتاب ومشركين إلا قال الله جل على إن الذين كفروا من أهل كتاب ومشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فلا يختلف عانو الإسلام هذا من المعلوم بالضرورة من الإسلام أن اليهود والنصارى هم أهل الجحيم هذا نعم بالضرورة من دين الإسلام مهما كانوا عليه مهما حتى لو وحدوا الله معنا لا نماه اليهود النصارى حمتهم ولموثنيهم يشركون يقولنا الله ثالث ثلاثة واليهود يقولنا الله عزل من الله هذا شرك حتى هذا لو آمن بمحمد نصارى مرتدا حتى يتبر من هذه العقيدة الوثنية فكفوا على الشركه وعلى وثنيته فلجظون معدى السور هندين عيسى وهندين موسى حكى معاد الله حين عيسى هوinde موسى ما في وثنية ولا في شرب توحيد, توحيد خالص هؤلاء خارجون على شريعة موسى وخارجون على شريعة عيسى وغير المهمين لا بهذا ولا بهذا لأن الدين عند الله est الدين عند الله ما في شرب ولا في وثنية